صحة الرقم تأكد أولا، تأكد أ و ل ا من صحة الرقم قبل الاتصال حتى لا تقع في غلط، فتوقظ ن ا ئ م ا أو تزعج م ر ي ض ا أو تشغل غيرك ع ب ث ا فلا تتصل إلا بعد توفر أمري، رقم مكتوب أمام بصرك أو متأكد منه في ذاكرتك، ولا تضع إصبعك على رقم الهاتف إلا وتبعه البصر، فإن حصل خطأ فتلطف بالاعتذار. وقل معذرة ويا أيها المتصل عليك لا تنفعل حينما يحصل شيء من ذلك فتحمله ولا ت ع ن ف وإن قلت له فضلا الرقم غلط فإنه إن كان غلط ا حقيقة فهو غير آثم وقد أدخلت عليه السرور ولا سبيل لك عليه شرعا وإن كان متعمدا ل ل إ ذ ا ء فقد نفده سهم ا ل ط ولك الأجر وعليه الوزع و ت غ ا ف ل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل.